مَن خافَ مِن مُّصِيرٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يا ايها الذين امنوا امنوا كتب على يكون مصيامكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد دنت من انيام اخا وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فَمَن يَتَّقِ وَاخْتَرْ فَهُوَ حَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَهُرُ رَمْضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ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 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ إذا دعاني لي وليؤمنوا بي لعلهم